الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سور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 نَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَادُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ نُودٍ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى انني انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كانها جن نور ولا مجبرا ولا مدبرا ولم يعقب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 قالت نملة تؤي يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنَّهُ عذاباً شديداً أو لأذبحنَّهُ أو ليأتيني بسلطان مبين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 قَالَ لَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَنَظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ اهْبِطِي هَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو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 قالُوا تَقاسَمُ بِاللهِ لُبَيّتًَّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ لَنَقُولًا لِوَلِيهِ مَا شَهِدنَا مَا شَهِدنَا مَهْلِكَ هِلهِ وَإَِّا لصَادِقُون وَمَكَرُوا مَكْرَُ وَمَكَوْنَ مَكْرَون وَهُم لا يَشعرُون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 وَأَجَينََّ نَ آمَنُ وَكَانُوا يَتَّقُون وَلُوقًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفاحِشَةَ وَن تُم تُ بُصِرُون أَإَِّكُم لَلتَأتُونَِّجَلَ شَهُوَثَِن دُ النِسَ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 إمْ رَأتَهُ قَدّرناهَا مِنَ الغَابِرين وَأَمْطرَرنَّ عَلَيْهِم مطرا فساء مَطَر فَسَ أَمَطَرُ الْ المُنذَرين قُلِحَمدُ قل للِلَّهِ وَسَلَامُ عَى عبَادِهِ الَّذ نَصطَفام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 أَمَّ يُجبُ المُضَبَّّ إِذ دَعَهُ وَيَقْشِكُ السّون وَيَجَعَلُكُمْ خُلَ فَآ الأرضْ أَ إِلَهُ معَ اللهَّ خَلينََّ تَدَتكَرُون أَمَّ يَهدكُمْ فِي ظُلُماتاتِ الْبَرْدِ وَالبحر وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ تَعَالَىٰ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَئِلهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلِ ٱهَاتُوا بِرْهَانِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَا لَيُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيِّدَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا آئِن الا لقد اوعدنا هذا نحن وآباؤنا من قذل ان هذا ان هذا الا قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين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 وَإِنَّ رَبًّاْ كَلَذُوا فَضْلِ عَلَ النَّاسِ وَلَكِ أَكَّرَهُم لاَا يَشْفُرُون وَإِنَّ رَبًاكَ لاَا يَعلمُ م تُكُِّ صُدُورُهُم وَمَا يُعَِّنُون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 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ